ل آ لا ل ق ر آ ن 「あなたは私の手を借りてく ه た人間を信じてくれた人間 ن 信じ ل くれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた م ل س ه ع ل ى ن ص ه م لقدين ا ل ذ ي ن أ خ ر ج و ا من ديارهم ب ل ا أن ي ق و للعلوم و ا ا ل ا س بعضهم ببعض ل ا م صوانع و د ي ع وصلوا ل س م ا ل ل ه و م س ا ج د يذكر ف ل س ي و إ ي ا موسوعه ي ن د ن ا ل ص ن ا ط ا ل م س ت ق ي صراط للعلوم ي الاسلاميه م ولا